بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَالُوا عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُوا ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجاً والهلال وأنزلنا من المعصرات ما أنفجج لينخرج به حبوب ونبات وجنات ألف فا إن يوم الفصل كان ميقاتا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 لا بفينا فيها أحقاً، لا يذوقون فيها بردوا ولا شراباً، إلا حمموا وغسقوا جزاؤهم ثقاً، إنهم كانوا لا يرجون حساباً.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 أري في يوم يظهر الموت ما قدمت يداه يوم يظهر الموت ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت